فضيلة الشيخ عطيه صقر ما رأي الدين في صلاة المفترض خلف صلاة المتنفل لو صلى المأموم الظهر خلف إمام يصلي العصر مثلا أو صلى خلف إمام يصلي نافلة أو صلى أداء خلف قضاء فهل تصح صلافه الإمام الشافعي أجاز الاقتداء بأي إمام يصلي أي صلاه فرضا كانت أو نافلة قضاء أو أداء ما دامت صلاة الإمام ذات ركوع وسجود والممنوع هو فرد فرض أو نفل خلف من يصلي صلاة الجنازة لخلوها من الركوع والسجود وخلف صلاة الكسوف أما عند غير الشافعي فقد جاء في فقه المذاهب الأربعة أنه لا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل إلا عند الشافعية وأن من شروط صحة الإمامة اتحاد فرض الإمام والمأموم فلا تصح صلاة ظهر خلف عصر ولا صلاة ظهر أداء خلف ظهر قضاء ولا العكس ولا تصح صلاة ظهر يوم السبت خلف ظهر يوم الأحد وإن كان كل منهما قضاء وذلك عند الأحناق والمالكية أما الشافعية والحنابلة فقالوا يصح الاقتداء في كل ما ذكر إلا أن الحنابلة قالوا لا يصح ظهر خلف عصر ولا عقصه ونحو ذلك والشافعية قالوا يشترط اتحاد صلاة المأموم وصلاة الإمام في الهيئة والنظام فلا يصح ظهر مثلا خلف صلاة جنازة لاختلاف الهيئة ولا صلاة صبح مثلا خلف صلاة كسوف لأن صلاة الكسوف ذات قيامين وركوعين ومذهب الشافعي أيسر المذاهب في هذا الموضوع والأحسن أن يصلي الظهر الفائثة أولا منفردا ثم يصلي العصر. ولو أدرك مع الإمام بعضا منها كان وإلا صلاها منفردا أما أن يصلي جماعه اولا صلاة العصر ثم يصلي الظهر فذلك باطل وممنوع إلا عند الشافعيه أو أن يصلي الظهر مع الإمام الذي يصلي العصر وهو باطل ايضا عند الائمه الثلاثه والله أعلم